اكرملي شوقج حيل انا ولا اهل دينا هذا المحب اكرملي شوقج حيل انا ولا اهل دينا هذا المعالي الاخضر خير تربل علينا هي هذا شوقج حيل انا ولا اهل دينا هذا المحب حول ودمعي هلي را دكر بله روحي ولها عيني ما هبطلك شوفولاني ستنهو حين جايبها لي ودمعي هلي را دكر بله روحي ولها متنفداً شوق الله نيستناة واي صعبتي كل أخوتني وانا السنبي جروحي هل هل هل هل هل امشي الكربeleri ويانا هل هل هل هل هل هل امشي الكربeleri ويانا ويانا له لها كرب هذا المحط مولدعف شات أرمان فين قلبك يا حب يبي قلبي وعيونه بيها الوفه بيها وشفه عاشق <متصفيق> وهنا يدرون عايش نهل قلب شنهل قلب شنهل قلب شنهل قلب شنهل قلب وكيني يا حب يبي قلبي طير السعد يمهل وعد Higgelli alin egnuone Hele hele hele hele hele Emicilik yar bele huyane Hele hele hele hele Hele hele hele Emicilik yar bele huyane Ya tar bele Shogic hele Kane ule ehel ciyane Hazel muhatt Oğul il dorot Shair kar bele Hele lehi Ya tar bele Shogic hele Kane ule ehel ciyane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 طول العمر نفقت معني بحروفه وما ينعرف لا ينوصف مين هو اللي يقدر يشوفه عشق الشعر طول العمر نفقت معني بحروفه شعري الغزل من نهرتحل دافت حب ويطوف شعري الغزل من نهرتحل دافت حب ويطوف هل هله هل هل هله هل هله امشي للكربله ويا هله هل امشيني كربلا <تصفيق> سهل أبو الفضل لو تبدو المعارف ساحة الميدان الفارس تقول اتهلهل النسوة بس عباس ليه اتهلهل الفرسان بس عباس ليه اتهلهل الفرسان دا ساهق صرهم حركة دا الشاعر حسين سيد رضوان الغالب اه الرادود الحسيني نوار الشويل